الدرس الثالث الحج والعمر واحد استمع للجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور الكعبة الشريفة الوقوف بعرفة يطوف الحجاج حول الكعبة الحجاج يركبون الحافلة يلبس الحج ثياب الإحرام